بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعمدون هو الذي خلق من طين ثم قزم اجلهم واجلهم مسمى عند واجلهم مسمى عند ثم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما ذكرون وما ذاتهم من, من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنبار ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدوارا وجعلنا الأمهار تغريب تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم, فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا الآخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قبضة فلمزوب أيديهم فلمزوب الذين كبروا إنا لا مبين وقانوا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما نلبسون ولقد استوزع برسل من كبنك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستمزعون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يسخد وليا فاطير السماوات والأرض فاطير السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إن قُرِنَ صِيَتُ رَبِّ عَلَى بَيْنِ عَظِيمٍ لَيْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ فَقَدْ رَحِيمٌ وَلَهَاكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ سَكَرَ وَبِضْرِ فَلَا كَاشِبَ لَهُ إِلَّا نُوحُ وَإِنْ سَكَرَ خَيْرٌ فَلَهُ عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وروحي إليها من القرآن لأنذركم به ومن بلغ أهلكم لتشهدون أن مع الله آلية مخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بديل مما تشركون الذين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 ثم نقول للذين أشركوا أين شركاء أصروا الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشاكين أمر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومن وجعلنا على قلوبهم مكينه ان يصروا هو في اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يكون الذين كفروا ان هذا إِلَّا اخاطر الاولين وهم ينهون عنه ويناون عنه وهم ينهون وَاِنْ يَهْلِكُنَّ اِلَّا هُوَ فُسِحٌ يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى خانوا <تصفيق> نعلم إنه ليحذنك الذي يقولون فَإِنَّهُمْ لَا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبزن لكلمات الله ونقل جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن ترتغي نفقا في الأرض يعسل لمن في السماء فذافيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين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 ويبعثكم فيه ليقوموا أجلوا مسما ثم إليه مرجعكم ثم ينبعكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباد عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفى سرسلنا توفت رسلنا وهم لا يفرّضون ثم ردو إلى الله مولاهم الحق ثم إلى الله مولاهم الحق أنا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيك من ظلمات الجنة والبحر تدعونه تمرع وخفيا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 أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيط بعضكم بأس بعض من در كيف نصرف الآيات لعلهم يفهمون وكذب به قومك وهو الحق وقل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون فيه فأعلم عنهم, فأعلم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينفينك الشيطان فلا تضع بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شنيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وللذين تخذوا دينهم نعبا ونهوا وضرتهم الحياة الدنيا وذكروا به أن تبسل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وَإِن تعدل كل غدل لا يؤخذ منها أولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لَهُمْ شَرَابٌ من حَمِيمٍ لَهُمْ شُرَبٌ مِّن حَنِيِّنٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَنحَرُونَ قُلْ أَنَا دَعَوْتُ مَن دون اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَمُنُّ هُنَا كالذي استهوتوا الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى حنا قل إن نود الله والهدى ومرنا بنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه أبو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق بالصور عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه أن ترى تستخدم أصناما آلهة إني ك في ظلال مبين، وكذلك نريد من السماوات والأرض أن من المرقين، فلما جن عليه الذين رأك كبا، قال هذا ربي، فلما فلما قالنا أحب الآبلين، فلما رأى القمر بازغون هذا ربي، فلما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 وحجه قومه فلا تحجوني في الله وفنادى ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخافوا من أشوس ولا تخافون أنكم أشوس بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهزدون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 وزكريا ويحيى وإيسا وإياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ونوطا وكلا فرضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم, واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 أولئك الذين هدى الله فبهداه وقتده قلنا أسألكم عليه أجرا منه وإلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا من أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب النبي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه أقراطي فتبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا اباؤكم قل الله ثم درهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتم فسر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على فرائتهم يحافرون ومن أظلم من يفسر على الله كذبا وقانه أو حي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سُنزل مثل ما نزل الله ولو شرَىذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تبَصِطُ أيديهم اخرجوا تبَصِطُ اليوم تجزون عذاب الهون بما كن تقولون على الله غير الحصى وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْمِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمْ نَفْرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَقَدْ جِئْتُمْ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ مَا لِكُمْ وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد سغطا بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى, إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون فالف الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقومه يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا مخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من قلعيا قلوان دانية وجناتهم من أعناب والزيتون والرمال والزيتون والرمان مشتبع وغير متشابهين ينظروا إلى ثمره إذا أكمر وينعه إن في ذلكم أغلى لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركا الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن اضحر بلنفسه ومن عمي فعليها ومن عمي فعليها وما عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليكونوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما اوحي إليك من ربك لا إله إلا هو, لا إله إلا هو وأعلم عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيرا وما أنت عليهم بوكيل ولا الَّذِينَ الذين يدعون من دون الله اللَّهُ الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبعهم بما كانوا يعملون وأغسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون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 ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجعلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء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 الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرجون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا وَمَا أَسْمَنَ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَظْنُنَّ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا الظَّائِرَ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الْإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ولا لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النار كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر ومجرميها ليمكروا فيها. وكذلك جعلنا في كل قريه مكابرا مجرميها لا فيها وما يمكرون الا بام وما يشعرون واذا جنمتم يثق قانونا من حسان اسا مثل من اوتي رسول الله الله اعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا فغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَسَيُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُونَ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَمَن يُرِدْ يُمِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّادُ فِي سَمَاءٍ يَجْعَلُ اللَّهُ الرجس على الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وهذا خرق ربك مستقيما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 وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وقال من الإنس ربنا بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي أجلا لنا قال النار مثواكم خالدين فيه قال النار مثوات خالدين فيها خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم ومعليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكربون يا معشر الجن والإنسان أَلَمْ يَأْتِكُمْ كُمُ النُّذُرُ فَيَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِعَذَابٍ قَرِيبٍ أَيُّ يَوْمٍكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا الدُّنْيَا وغرثوا الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن يكون ربك مهلك القرى بظلمين وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة اي يشاء, يشاء يذهبكم ويستخلف يذهبكم ويسخلف من بعدكم ما يشاء ويسخلف من بعدكم ما يشاء كما ان جاءكم من ذريه قوم اخرين انما توعدون ذاتا وما قل يا قوم اعملوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي غَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ مَا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ عصيبا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ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 وأنعام حر ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء علي سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالفة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكون ميدة فهم فيه شركا سيجزيهم واختهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علمهم وحرموا ما رزقهم الله فراء على الله قلوا ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلوا والزيتون والرمان متشابها متشابها وغير متشابها كلوا من ثمره إذا أثمر, من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تحرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تستبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أن النكرين حرماء من أنثيين أم أما اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبعوني بعلم إن كنتم صادقين ومن اللبل اثنين ومن البقل اثنين قل أن ذكرين حرم أب أما اشتملت علي أرحام الأنتين أم كنتم شهداء إذ الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم اللَّهَ الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعن يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو, أو نحن خنزير محرم فإنه رجس أو فصفا أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاذ فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لحادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة وإن كن ابوك ربكم ذو رحمتي واسعه ولا يرد, ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيخون الذين اشركوا وشاء الله من اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من ذالك كذب الذين من قبلك حتى ذاقوا بعثنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تسبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء ألا ذاكم أجمعين قل هنمشهداكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شئوا فلا تشهد معهم ولا تسبعهالذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة, لا يؤمنون بالآخرة وهم بردهم يعدلون